ما دليل القصاص من الكتاب ما دليل القصاص من الكتاب والسؤال كذلك الذي يليه يتعلق به ما دليل القصاص وصفته من السنة ما دليل القصاص وصفته من السنة وقال قال في الجواب قال, قال تعالى ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها من لدنه اجرا عظيما قال وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم اليوم, اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم الى قوله تعالى والله يا بالحق قال وقوله تعالى وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وأما أدلة السنة قال ففيه أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء قال وقوله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه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 فيجلسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقصوا لبعضهم من بعض قال فيقصوا لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة قال كلها في الصحيح وغيرها كثير القصص ما هو المقصود بالقصاص هنا يعني هذه المسألة التي تتعلق أو هي فرع من فروع ركن الإيمان باليوم الآخر فإنه من أحوال اليوم الآخر أنه إذا كان يوم القيامة كما سبق فإنه تكون ثروة الإنسان هي ورأس ماله هي حسناته إذا كان يوم القيامة فيكون ثروة الإنسان التي يأتي بها يوم القيامة ويكون غنيا هي حسناته ليس المال ولا الدينار ولا الدرهم الغني يوم القيامة هو الذي جاء بالحسنات الكثير فالإنسان يوم القيامة ربما يكون عليه بعض المآخذ للعباد أي في حق العباد أخذ من هذا مالا فلم يرده شتم هذا سب هذا سفك ذم هذا أو نحو ذلك فهذا الإنسان هذه السيئات التي هي للعباد عليه حقوق أي للعباد في هذه الحال عليه حقوق بمعنى أنه إذا كان الإنسان ارتكب جرما في حق إنسان آخر يعاقب يوم القيامة هذا المعنى العام الله عز وجل يعاقبه على هذا الذنب لكن هذا الإنسان الذي اعتدى على حقه أو الإنسان الذي اعتدي على حقه هذا الإنسان يريد أن يرى ما يشفي صدره ممن اعتدى عليه أليس كذلك يعني أنت في الدنيا عندما يعتدي عليك ظالم فإنك تقول حسبي الله ونعم الوكيل أو فوضت امري إلى الله أو نحو ذلك عندما لا تقدر على أن تنال منه ما ظلمك أو ما اعتدى عليك به فإن هذا يوم القيامة أيضا يجعل الله عز وجل لك به ما يشفي صدرك وغليلك منه بمعنى أنه إذا عوقب عوب حوقب أمام عينك أمام عينك فيقتص الله لك منه ولذلك نسأل الله العفو والعافيه الذين يعتدون على حقوق غيرهم فهذا هو الحال فهذا الحال أو هذه المسألة مسألة خطيرة ربما كثير منا يغفل عنها بل ربما كثير من المسلمين ينساها، بل ربما الأكثر لا يعلم عنها شيئا. مسألة الاقتصاص يوم الخيام، حقوق العباد فيما بينهم، ليس الأمر مجرد العقوبه فحسب، لا بل يرى الله عز وجل المظلوم عقوبة الظالم بين يديه وأمام عينيه، وربما يجعل للمظلوم. ما يخفف به يوم القيامة عنه بسبب ظلم هذا الظالم له في الدنيا فالمظلوم مثلا من إنسان آخر ربما هذا الإنسان الآخر الظالم لا يكون عنده ما يرد به حق المظلوم ماذا سيكون الحال عند ذلك سيؤخذ من سيئات المظلوم يخفف عن المظلوم بأخذ سيئات من عنده وتطرح على الظالم أما إذا كان الظالم له حسنات يؤخذ من حسنات الظالم ويعطى له المظلوم ما فيش دينار ولا درهم ولذلك هؤلاء الذين ياكلون أموال الناس مثلا بالباطل ويظنونها كما هو التعبير العام عندنا فهلوة فياخذون أموال الناس بالباطل ويظنون أنهم قد فازوا بذلك هؤلاء يوم القيامة يندمون ندما عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه يوما أتدرون من المفلس أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع على المفهوم العام بين الناس المفلس اللي هو ما عنده مال ولا عنده متاع هيبيع المتاع ده ويبقى عنده مال ايضا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه والصيام والزكاه قال وياتي وقد شتم هذا وقد قذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذت من خطاياهم فطرحت عليه أي أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار حديث رواه الامام مسلم قال فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذت من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار نسأل الله العفو والعافيه جاء يوم القيامة بصلاة والصيام وزكاة أعمال من أعظم أعمال الإسلام ومع ذلك يهلك بسبب ماذا أنه أفلس يوم القيامة ومعه معاه حسنات بعد الصلاة والزكاء والصيام معه عنده حسنات لكن بعد قليل سيعلن إفلاسه سيعلن إفلاسه كيف من كثرة ما سيؤخذ من رصيده رصيد الحسنات الذي عنده سيظل يؤخذ منه لكل مظلوم ظلمه يا ستير يا رب اللهم ارحمنا ومال للظلم المجرمين الفرع الفرعون وأمثاله دول إيه حلهم يوم القيامة دول نسأل الله العفو والعافية اللي عملين يظلموا في الخلق ليل نهار دول دول إيه إيش حلهم دول نسأل الله لهم وما عندهم حسنات أكثرهم نسأل الله العفو والعافية دي مصيبة هذا في حق من له حسنات حج وصيام وزكاه فهذا يعلن إفلاسه بسبب سحب الذي سيؤخذ من رصيده إنه سيعطى لهذا المشتوم من حسناته هذا المقذوف سيعطى من حسناته هذا المضروب سيعطى من حسناته هذا المعتدى عليه بأي نوع من الاعتداء سيعطى من حسناته قصاص والاقتصاص المقصود به يعني أخذ الحقوق من الناس لبعضهم الله سبحانه وتعالى ياخذ لهذا حقه من هذا بل كما ذكر العلماء سيكون القصاص حتى في البهائم يقتص من الشات الجماء من الشات القرناء للشات الجماء يعني يؤخذ من القرناء حق الشاة الجماء اللي قرون التي نطحتها في الدنيا ويعني النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عند الامام أحمد والصححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى يقول ابو ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم راى شاتين تنططحان فقال يا ابا ذر تدري فيما تنططحان قال قلت لا قال ولكن الله يدري وسيقضي بينهما ولكن الله يدري وسيقضي بينهما تدري ما فيما تمتطحان يعني, ماذا يعني من المظلوم ومن الظالم في هاتين الدبتين بزر ما هو عارف ولكن الله يعلم أي الشاتين هي الظالمة اعتدت على أختها فكيف بالإنسان الذي يعتدي على حقوق العباد فياكل أموال الناس ويظلم الناس ويعتدي على حقوق الناس بل لا الله لا كيف بهؤلاء الظلم المجرمين الذين يعتدون على أولياء الله الطائعين لطاعتهم لله كيف حالهم نظر دا اللي خد مال من واحد أو اللي شتم واحد يقتص منه يوم القيامة على هذا النحو فكيف بالذي يعتدي على عباد الله المؤمنين لإيمانهم انت بتصلي ليه انت ملتحي ليه انت من امت بمطلق لحيتك دي يحاسبه ويعاقبه ويعتدي عليه لاجل أنه يطيع الله عز وجل وربما اعتدى عليه أكثر من ذلك فماذا سيكون الحال؟ القصاص لا تقلق القصاص يوم القيامة كل اعتداء عليك من ظالم هناك قصاص يوم القيامة سيقتص الله لك منه وسيريك الله عز وجل ما يشفي غليلك من هذا الظالم أمام عينيك ولذلك فإن الاقتصاص يوم القيامة لاجل أن يأخذ العباد حقوقهم بعضهم من بعض ولذلك قال الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه أجر عظيم الذرة فيها حساب يوم القيامة لك أو عليك لك أو عليك انظر إلى هذا الحديث كما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في شأن المظالم المتبدله يعني حتى في المظالم المتبادلة هناك اقتصاص ايضا كان يكون أنت ظلمت وهو ظلمك يعني أنت لك عليه حق وهو له عليك حق هذا أيضا فيه قصاص يوم القيامة بحسب الكثرة والقلة إن الله لا يظلم الناس شيئا إن الله لا يظلم مثقال ذرة تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جاء رجل فقعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني يكذبونني ويخونونني ويعصونني يكذبونني يعني ماذا يكذبون علي يكذبون علي ويخونونني ويعصونني لمملكين عند عبدين هذا الرجل والعبدين دول بيكذبوا كتير ويخونوه يسرقوا اشياء من البيت ونحو ذلك ويعصونه قال واشتمهم واضربهم وانا بسبب هذه المسألة اشتمهم كثيرا واضربهم كثيرا فكيف أنا منهم إيه, إيه حال يوم القيامه ده أنا الناس دول بيكذبوا علي وأنا لي حق إنهم ما بيكذبوش ويعتدون على حقي ويخونوا ويأخذوا من مالي وأنا مش بالي نحو ذلك قال وأشتمهم وأضربهم أنا بضطر إن أنا أشتمهم وأضربهم فكيف أنا منهم يعني يوم القيامة إيش الحال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك يتحسب اللي عليهم هم الخيانة والعصيان والكذب اللي هم عملوه وعقابك إياهم ويحسب كذلك إيش عقابك إياهم الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك ويقدره بما شاء سبحانه وتعالى يتحسب اللي هو عملوهم ويتحسب اللي انت عملته الضرب والشتيم والضرب والشتم ويتحطوا الاثنين بقى مين اكثر ظلما للاخر ده خد بالك شوف ده ظالم هما الاثنين ده اعتدى وده اعتدى الشتم والضرب مش هي العقوب مثلا قال فان كان عقابك اياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك إن كانت ضرب اللي انت ضربت لهم ده ضربت آلم وإذا ضربت ومش عارف خبطته ومش عارف بإيه وإذا ضربت بعصاية وإذا رفست برجلك وإذا شتمت بأم وأبو مثلا إن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك وإن كان عقابك إياهم دون ذنبهم قال دون ذنبهم يعني ماذا أقل قال كان فضلا لك إبا أنت لسه لك عليهم حق يتخذ من حسناتهم قال وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل فتنحى الرجل وجعل يهتف ويبكي فتنحى الرجل وجعل يهتف ويبكي هم دول أصحاب القلوب السليمة رضي الله عنهم خاف من الظلم لما ذكر بالظلم والقصاص بكى وخاف بخلاف المجرمين حسبنا الله ونعم الوكيل انهم يخوفون بالله وانهم لما يجي ربكم يورينا يعمل لنا ايه ويعتدون اكثر واكثر والعياذ بالله قالت فتنحى الرجل وجعل يهتف ويبكي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما تقرا قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين انت تظن ايش انت تظن ان الشتم والضرب دا يعني هيعدي كل محسوب بل اللفظه التي تعتدي بها على غيرك ظلما محسوبة وسيقتص منك بها يوم القيام ولذلك في الحقيقة الظاهر والله أعلم أن الاقتصاص سيكون على حالين حال قبل تجاوز أو قبل مجاوزة الصراط وحال بعد مجاوزة الصراط الحال اللي قبل مجاوزة الصراط اللي هم والعياذ بالله سيئاتهم كثير جدا وظلمهم كثير جدا لغيرهم وذلك, هؤلاء وذلك لأن هؤلاء سيؤخذ من حسناتهم أو يؤخذ من سيئات المظلومين فتطرح عليهم فيطرحون في النار وهناك مشهد آخر وهو أن الله يجعل المؤمنين بين أو عند قنطره بين الجنة والنار فيقتص لهم من بعضهم حتى يكونوا اخوه متحابين في دخولهم الجنه ما هو مش هيصلح اهل الجنه ان يدخلوا الجنه وفيهم واحد مظلوم لواحد ثاني او واحد ظالم لواحد ثاني منهم لا ينفعش لا بد ان تاخذ حقك من هذا الظالم وسيشفي الله عز وجل غليلك منه حتى ولو كان من اهل الجنه لما ظلمك ستأخذ حقق منه لذلك سبحان الله استحضار والله هذه المسألة مسألة الاقتصاص يوم القيامة هذه هذه تهون عليك كلما ظلمك ظالم تهون عليك الأمر الظلم شيء تكرهه النفوس لكن مما يهون عليك ذلك أن تعلم أن الله عز وجل سيأخذ لك حقق ما يوجد فيش ما ما فيش شك في هذه المسألة بمعنى انه مهما نجا الظالم في الدنيا لن ينجو في الاخره ومهما غاب عن عينك في الدنيا سينال عقوبة هذا الظلم في الاخره وسترى أنت ذلك يعني بعض الظلم أحيانا يظلم بعض الناس وبعدين يختفي يموت يروح في داهية مثلا أو أنه والعياذ بالله يروح هو مثلا يختفي في اي مكان ولا غير ولا, ولا حتى المظلوم يموت هل تظن أن هذا الظلم قد انتهى وضاع حقك في ذلك لا سياتي يوم القيامة وسيجمعك الله مع هذا الظالم سواء هو مات قبلك ولا هو غاب ولا راح ولا جه سيجمعكم الله سبحانه وتعالى وسيقتص لك منه أمام عينيك وعند ذلك الظالم يعد يبكي اللي كان متطاول على الخلق هيعد يبكي بعد كده، ويندم بل بعضهم والعياذ بالله يقول يا ليتني كنت من الدواب وهذا قول الله عز وجل ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب، كما فسره بعض السلف ان الكافر عندما يرى اقتصاص الدواب يوم القيامه فيقول الله عز وجل لهم بعد ذلك كونوا ترابا فيتمنى ان لو كان دابه يعني الفرعون المتفرع عنده هو امثاله يوم القيامه هيجي يقول يا ريتني حمار ولا بغل ولا ولا اي حيوان لماذا لان هذا الظلم الذي ظلمه العباد سيكون عقبته النار والعذاب الدواب هيقتصل بعضها من بعض وتصير ترابا بعد ذلك لا هو لا هو سيدخل النار خالدا فيها والعاذ بالله يحذب على هذا الظلم الذي ظلمه لعباد الله ولذلك الاقتصاص هو أن يقتص للمظلوم من الظالم يوم القيامة قال الله عز وجل اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا في الدنيا كم في ظلم هنا لا لا ظلم اليوم المظلوم سيقتص له وسيأخذ الله له حقه قال وقال تعالى وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون كل واحد يأخذ حقه يوم القيامه اي نعم واما ادله السنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس في الدماء أول ما يقضى بين الناس في الدماء وقوله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس في الدماء لا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه الصلاه لا معارضه ولا تعارض وذلك لأن الأول باعتبار حقوق العباد والثاني باعتبار حقوق الله سبحانه وتعالى حقوق العباد أول ما يقضى فيها الدماء حقوق الله سبحانه وتعالى أول ما يقضى فيه الصلاة قال وقوله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم فإنه ليس ثم دينار ولا درهم يعني ليس هناك في الآخرة دينار ولا درهم لو إنسان أكل مال إنسان في الدنيا وأراد أن يصلح هذا الأمر في الدنيا يرد له المال الدنانير والدراهم أما إذا انتهى الأمر ومات على ذلك ستكون أو سيكون أمره الحقوق والاقتصاص لا بالدراهم ولا بالدينارات سيكون بالحسنات والسيئات والحسنه يوم القيامة لو جيء بمال الدنيا لانسان سيهلك بسبب حسنه فيفتدي به لا يساوي هذا المال كله حسنة واحده ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر امته من كان له من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه إذا كنت ظالم لمسلم تحلل من ذلك قبل أن يأتي يوم لا دينار ولا درهم ولا حتى الشتيمه ولا السب ولا القذف يعني من كان له مظلمة لأخيه يعني شتم اعتدى عليه تطاول عليه عقبه أرهابه خوافه فهذا الذي فعله كله في الدنيا إن لم يتحلل منه يوم القيامة لن يخوف على هذا النحو إنه مثلا يتألو نفس الكلمة أولهاله مثلا في الدنيا نفس الكلام كدس يعني القصاص في الدنيا مثلا لو أن إنسانا سب إنسانا فقال له مثلا يا جاهل ففي الدنيا ما هي العقوبة الاقتصاص أيضا في الدنيا أن يفعل ماذا أن يقال له عند القاضي مثلا القاضي يقول له قل له يا جاهل مثل ما قال لك فإن عفا فهذا أمر آخر لكن القصاص في الدنيا أن يقول له بمثل ما قال له يا جاهل يقول له يا جاهل مثلا لكن في الآخرة إذا كان قال له في الدنيا مثلا يا جاهل وجاء بها يوم القيامة في الآخرة هيتقوله له يا جاهل لا القصاص في الآخرة حسنات وسيئات لا مال ولا دراهم ولا درهم ولا سب ولا قذف حسنات وسيئات الواحد حسن يقول الله الله العفو والعفية لما تقف مع المسألة دي تعجب من حال بعض ناس نسأل الله العفية يومه كله السب واللعن والطعن في الناس طول النهار يشتم ويسب ويلعن في الناس وبعدين يقول لك هو كده هي أنا وظيفتي كده وظيفت اشتم الناس طول النهار وسب الدين والعياذ بالله ده ماذا سيكون حاله يوم القيامة هذا كيف سيكون القصص من هذا كم واحد في اليوم بيشتمهم وكم واحد بيتطاول عليهم في اليوم دول كل دول يوم القيامة طب هيجيب لهم حسنات من إيه؟ وهو طول النهار يسب ويلعن ويعتدي على حقوق العباد. ولا يذل والعياذ بالله هذا يطرح في النار والعياذ بالله قال من كانت له من كان كانت عنده مظلمه لاخيه فليتحلل منه اليوم فانه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل ان يؤخذ لاخيه من حسناته فان لم يكن له حسنات اخذ من سيئات اخيه فطرحت عليه وقوله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيجلسون على قنطارة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض أي فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا يعني المؤمنين دي صوره والله أعلم أخرى من الاقتصاص وإلا الصوره الأولى الاقتصاص الذي يؤدي ببعض الناس إلى أن يطرح في النار ولكن هذه الصورة اقتصاص بين المؤمنين الصالحين الذين سيدخلون الجنة بعضهم له عند بعض حقوق، زي الدائن والمدين الدائن والمدين واحد كله على واحد دين ولم يوفي له به ومات وهو له عليه دين يجي يوم القيامه عند القنطرة يوفى بقى الحقوق دي والله عز وجل رحيم كريم يجعل المؤمنين رحماء بينهم في هذا الموقف يعني القصاص بينهم في تراحم شديد جدا في هذا المشهد مشهد القصاص عند القنطره لكن طبعا هذا المشهد ايضا فيه ما يرهب النفس وذلك ان المؤمن يساق الى الجنه ثم فجأة يقال له انتظر انتظر هنا ما هي هذه القنطره الاقتصاص للحقوق والتي بينك وبين إخوانك عليك دين لفلان ولفلان حق كذا أو كذا عليك ونحو ذلك فيقتص للمؤمنين بعضهم من بعض قال فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة وذلك أن أهل الجنة لابد بد أن يدخلوا الجنة إخوانا على صرر متقابلين ونزعنا ما في صدورهم من غل هذا على القنطرة هذا على القنطرة يهذبون وينقون من كل المظالم التي بينهم فيدخلون الجنة على أحسن حال صلى الله تعالى أن يندينا وإياكم من عذاب النار وأن يجعلنا وإياكم من الناجين من الحساب والعذاب والقصاص يوم القيامة وأن يتجاوز عنا وأن يغفر لنا وأن يغفر لنا ما كان منا في حق إخواننا أو غفلنا عنه أو نسيناه نسأل الله أن يتجاوز عنا به وأن يغفر لنا ذلك في الدنيا فإنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وننتقل إلى منهج السالكين أقول قبل هذا وأستغفر الله ولكم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله